ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لم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 ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فأحياه به فأحياه به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون